أخلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من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 صادقين ومن اضل من من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عند دعاء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 أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل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 شاهد شاهد وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 وعد الصديق الذي كانوا يعدون، والذي قال لوالديه: أُفِلَّكُمَا أتَعِدَانِي أن أخرج، وقد خلت القرون من قبلي، وقد خلت القرون من قبلي تَجِفَانَ وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ اللَّه وَيْلَكَ أَمِن وَيْلَكَ أَمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 بِأَنَّ كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَادِثَ إِذَا أُنذِرَ قَوْمٌ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 نَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا تقبل أوديتهم قالوا وهذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء يَمْرِ رَبِّيَ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَاهِ الَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا فِيهِ وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئذة فما أغن عنهم سمعهم فما أغن عنهم وَلَا ولا أبصارهم ولا شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إذ كانوا يجحدون بآيات الله بهم ما كانوا به يستهزئون.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 يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من من عذاب أليم.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 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعد لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ك إلا القوم الفاسقون.